و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا حسنا ماكثين فيه أ ب د ا و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا ل آ ب ا ئ ه م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 إ ذ اوى الفتيه إ ل ى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه و هيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آ ذ ا ن ه م في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا نحن نقص عليك ن ب أ ه م بالحق إ ن ه م فتية آ م ن و ا بربهم وزدناهم هدى و ربطنا على قلوبهم إ ذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات و ا ل أ ر ض ل ن ندعو من دونه إ ل ه ا ل قد قلنا إ ذ ا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آ ل ه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 و اذ اعتزلتموهم وما يعبدون إ ل ا الله فاو الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته و يهيئ لكم من امركم مرفقا و ترى الشمس اذا طلع التزاور عن كهفهم ذات اليمين و اذا غربت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 ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم ب ا س ط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا و ل م ل ئ ت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ق ا ل ق ا ئ ل م ن ه م ك م ل ب ث ت م ق ا ل و ا ل ب ث ن ا ي و م ا أ و ب ع ض ي و م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 قُرْ رَبِّ اعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يعْلَمُهُمْ إِلَى قَلِيلَ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَى مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا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 و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه و لا تعد عيناك عنهم تريد زينت الحياه الدنيا و لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه و كان امره فرطا و قل الحق من ربكم فمن شاء ف ل ي ؤ م ن و من شاء ف ل ي ك ف ر إنا اعتدنا للظالمين نارا أ ح ا ط بهم سرادقها و إ ن يستغيثوا يغاثوا بما ان كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وسات ء مرتفقا إن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أ ج ر من أ ح س ن عملا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 يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب و يلبسون ثيابا خضرا من سندس و استبرق متكئين فيها على ا ل أ ر ا ئ ك ن ع م الثواب و حسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا ل رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلت الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا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 وَمَا ا أظن الساعة ق ا ئ م ة ولئن رددت إ ل ى ربي ل أ ج د ن خيرا منها منقلبا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 ولولا إ ذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا ق و ة إ ل ا بالله إ ن ت ر ن ي أ ن ا أ ق ل من كمالا وولدا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 و أ ح ي ط بثمره ف أ ص ب ح يقلب كفيه على ما أ ن ف ق فيها و هي خ ا و ي ة على عروشها و يقول يا ليتني لم أ ش ر ك بربي أ ح د ا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 وضرب ا لهم مثل الحياه الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول م ر ة ت بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما ل ه ذ ا الكتاب لا يغادر صغيرتا ولا كبيرتا الا أ ح ص ا ه ا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أ ح د ا و اذ قلنا للملائكه اسجدوا لى ادم فسجدوا إلا إ ب ل ي سكان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه و ذريته اولياء من دوني و هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا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 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى و يستغفروا ربهم إلا أ ن ت أ ت ي ه م س ن ة الأولين أو ي أ ت ي ه م العذاب قبلا و ما نرسل المرسلين إلا مبشرين و منذرين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 و ربك الغفور دو ا ل ر ح م ة ي لو يؤاخذهم بما كسبوا لاعجل لهم العذاب بل لهم موعد لا يجدوا من دونه موئلا و تلك القرى اهلكناهم لما ظلموا و جعلنا لماهلكهم موعد ا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 فانطلقا حتى إ ذ ا أ ت ي ا أ ه ل ق ر ي ة استطعما أ ه ل ه ا ف أ ب و ا ان يضيفوهما فابوا ا ي ض ي ف ه م ا فوجدا فيها ج د ا ر ا ي ر ي د أ ن ينقض ف أ ق ا م ه قال لو شئت لاتخذت عليه أ ج ر ا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 و أ م ا الغلام فكان أ ب و ا ه مؤمنين فخشينا أ ن يرهقهما ط غ ي ا ن ا و كفرا ف أ ر د ن ا أ ن يبدلهما ربهما خيرا منه ز ك ا ة و أ ق ر ب رحما و أ م ا ا ل ج د ا ر ف ك ا ن ل غ ل ا م ي ن ي ت ي م ي ن ف ي ا ل م د ي ن ة و ك ا ن َ ت ح ت ه ك ن ز ل ه م ا و ك ا ن أ ب و ه م ا ص ا ل ح ا و ك ا ن َ ب و ه م ا ص ا ل ح ف أ ر ا د ر ب ك أ ن ي ب ل غ أ ش د ه م ا و ي س ت خ ر ج ك ن ز ه م ا ر ح م ة م ن ر ب ك وما فعلت ه عن أ م ر ي ذلك ت أ و ي ل ما لم ت س ت ع عليه صبرا و ي س أ ل و ن ك عن ذي القرنين قل س أ ت ن و عليكم منه ذكرا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 حتى إ ذ ا جعله نارا قال آ ت و ن ي أ ف ر غ عليه قطرا فما اسطاعوا ان يظهروه وما اسطاعوا له نقبا قال هذا ر ح م ة من ربي